الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اليوم كما ذكرت لكم الأسئلة مجتمعة نأتي عليها وفي درس القادم إن شاء الله نتكلم على العلم يقول هل يجوز أن يقول يا ويلك مني لا بأس بهذا الوعيد يقول من اغتسل ولم يتمضمض ولم يستنشق هل يعيد الوضوء ولا يعيد الغسل يقول إذا كان قد اغتسل وفرغ نعم فإنه لا يعيد الوضوء وإنه يعيد الغسل. يقول أحس بنزول البول ثم أذهب للتأكد فلم أجد أي أثر لذلك فهل أكون على طهارة أم لا وهل تكون صلاتي صحيح نعم اليقين لا يزول بالشك وليس عليك أن تذهب لتنظر إن هذا يجلب الوسواس وإنما لا يلتفت الإنسان إليه ويمكن أن يفعل كما جاء عن ابن عمر أن ينضح الماء فإذا وجد شيئا جاه الشيطان، فيقول هذا الماء الذي نضحته يقول خرج مني البول ولكن لم يصب ثوبي فهل يكون ثوبي نجس إذا ما أصاب خلاص لا يكون نجسا وإذا كان الثوب نجسا فهل علي أن أعيد الصلاة التي صليت بها إذا لم يصبه فليس بنجس أما من وجدت النجاس على ثوبه ولكنه لم يعلم بها إلا بعد الصلاة فإن صلاته صحيحة ولا يعيد فإن علم بها أثناء الصلاة نزعه فإن لم يتمكن فإنه يقطع صلاته يذل على صحة الصلاة مع النسيان للنجاسة في الثوب وما في حكمه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بن عليه خلعه مع عليه الصلاة والسلام ثم أخبر أن جبريل أخبره أن فيهما أذن يقول في السفر إذا علم الإنسان مسبقا أنه سوف يستمر في سفاره لمدة شهر فهل يجوز له أن يجمع الصلاة ويقصرها في الثلاثة أيام الأولى على قول بأن ذلك يتحدد بوقت بأربعة أيام مثلا لا لا يقصر في الأيام الأولى وإنما يكون في حكم المقيم بمجرد وصوله إلى ذلك البلد على هذا القول يقول ما صحت من يقول إن بعض الصحابة سافروا وقصروا في الصلاة جمعون لمدة ستة أشهر لا ورد في فتوحه بعض البلاد الشرقية في إيرمنيا وبعضهم جلس بعض التابعين جلس سنتين نعم من تمحض عمله لدنيا مثل من صام ليصح فلا شك أن عمله لا يقبل لكن سؤالي هل يأثم على نيته هذه؟ هذا إذا كانت ولا يتهم إذا ما كان رياء ولا سمعة لكن إذا كان ذلك الصوم واجبا فإنه يتهم لتضييع الفرض وإذا كانت أعماله جميعا بهذه الطريقة فذلك داخل في قوله تبارك وتعالى في سورة هود من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وتعرفون في كتاب التوحيد للشيخ محمد أبل هار محمد باب ما جاء في إرادة العبد بعمله الدنيا وقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها باب من الشرك إرادة العبد بعمله الدنيا هذا المقصود به يقول دخلت مع الإمام في صلاة الظهر في التشهد الأخير مع أحد الزملاء ولما قمنا لإتمام الصلاة انسحب الذي بجانبي على أن أكون إماما ولم أفعل فصليت وصلوا خلف علما بأني دخلت معنما هو يجوز لهم أن يأتموا بإنسان نسبوق ولكنه إذا لم يقبل ذلك لم يقبل أن يكون إماما لهم نعم فالمشهور أن صلاتهم لا تصح بهذا الاعتبار جيد يقول هل مقصودك بثلاثة أحجار أم يكفي ثلاث مسحات بحصات واحدة هذا سؤال جيد يكفيه يجزيه أن يمسح بحجر واحد له ثلاث شعب أو كبير يمكن أن يحصل به ثلاث مسحات بنواحي متعددة يكفي هذا عن ثلاثة أحجار وقد لا يكون حجرا يمكن أن يمسح بالجدار أليس كذلك ولا في ثلاثة مواضع أو ثلاث مسحات أو بجبل أو بشجرة بغض النظر عن مسألة التلويث يذوّث جدران الناس وكذا أنا أتكلم عن الأجزاء الآن نعم تقريب المعنى فقط نعم يقول رجل يصلي ويطمئن في صلاته ليعلم من حوله ممن يسيئون الصلاة ولا يتمون الركوع ركوعه سجّر هل هو مرائي أم مثاب؟ إنما الأعمال وبالنيات إذا كان يقصد تحسين الصلاة ليمدحوه ويعجبه بصلاة فهذا ريال وإذا كان قصده التعبد مع التعليم فهذا لا أشكال فيه وتعرفون ما جاء بحديث أبي حميد طيب ما حكم الالتفات في الأذان إلى اليمين واليسار إذا في حي على الصلاة حياتها حي التفت برأسه لا بجسده ما يحرك الرجليه، نعم أما في المكبر فهل ذلك يطلب منه لأنه من أهل العلم قال إن الالتفات من أجل أن من رآه من بعيد فإنه يعرف أنه يؤذن وكذلك قال وضع الأصبعين في الأذنين ولكن لا شك أن وضعها أقوى للصوت فحتى لو كان في المكبر ومسألة الالتفات ليحصل بذلك البلاغ فمن نظر إلى العلة قال في المكبر لا يحتاج أن يلتفت لا يحتاج أن يلتفت من نظر إلى العلة أن المقصود بها أن يبلغ أهل هذه الناحية وأن يبلغ أهل هذه الناحية قالوا في المكبر أصلا يصل إليهم والمكبرات في النواحي المختلفة في منارة المسجد مثلا فعلى كل حال هذا بالنظر إلى العلة هل القصر في السفر محدد بأيام معينة وما الحكم؟ بعض أهل العلم حدده وبعضهم قال ما دام مسافرا؟ الله قال أطلق وقال على سفر وبالتالي في مسألة الفطر وفي مسألة القصر في السفر محدد ما الحكم لمن يقصر الصلاة طوال سفره أشهر أو سنوات وقد يصل إلى أشهر نقول هذا الأحوط هذا الأحواط خروجا من الخلاف المشهور القوي في المسألة أنه إذا عرف أنه سيقيم مدة فالأحواط له مدة طويلة فالأحواط له أن يتم الصلاة يقول حديث طبعا إذا قصر يعتقده أنه مسافر وأنه يجوز له القصر لكن هذا هو الأحوال يقول حديث هم القوم لا يشقى بهم جريسهم أرجو شرحا في ضوء حديث إنما الأعمال بالنيات ما نستطيع شرح هذا لكن الكلام في هذا الحديث يمكن أن يجعل هذا مثال من الأمثلة على عمل من الأعمال التي يؤجر عليها الإنسان من غير نية مما ذكرناه من قبل يزرع زرعاً أو يغرس غرساً نعم يأكل منه إنسان أو حيوان أو, بهي يعني أو طائر أو بهيمة فما فيؤجر مع أنه لم يحتسب يقول إذا تزوج الرجل امرأة أهمت الله ولم يدخل بها ثم توفي فهل عليها حداد وهل ترثه نعم إذا تزوج الرجل وماتت امرأته ومات عن امرأته قبل الدخول فعليها العدة نعم ولها لها الميراث هي امرأته يسأل هنا عن بعض البنوك والاكتتاب بها بعض ال بعض الشركات بعض الشركات لا لا أدري عنها لكن البنوك هذه ينبغي التحرز كثيرا أسهل هذه الفروع التي يسمونها إسلامية في البنوك الربوية نعم يقول هل هذه المقولة صحيحة كل ما كان على سبيل القربة إلى الله له أجر كل ما كان بشرطين الأخلاص والمتعبع ما يبتدع بدع ويقول أن أتقرب إلى الله نعم أو يكون يريد التقرب إلى الله ويريد الرياء والصماع مثلا لا هل يقرأ قراءة القرآن حينما تبدأ إخلاصا لله وقد ينسى استحاب النية في كل مرة ثالثة الزهنية الأولى نعم هو يقرأ الزهنية الأولى نعم في قراءة القرآن لكنه لا يلتفت إلى معنى المحرم ومسألة قراءة القرآن نعم مما يصح أوله وإن فسد آخره والعكس لأنه لأن بعضه لا يرتب على بعض يعني لو واحد نية صحيحة ثم بعدين نص القراءة السورة صار يرائي فالقراءة الأولى نصف الأول مقبول وصحيح والنصف بخلاف الصلاة لو أنه ابتدأ الصلاة بإخلاص ثم نصفها صار يرائي شعر بدخول أحد عليه وجعل يرائي واسترسل مع ذلك إلى نهاية الصلاة فإن صلاته باطلة والله أعلم. يقول هام جدا جزاك الله الفير وإياك يقول إن لي أخ أكبر وبنعم وثلاثة أصدقاء قد توفوا قبل عشرين عاما وأنا أحبهم جدا وعندما أذكرهم أحزن شديدة لأنهم لم يتمكنوا من طلب العلم والإكتثار من العبادة. يقول أنا الآن أشركهم معي. في كل صدقة أتصدقها فأقول اللهم أن هذه الصدقة عني وعن والدي وعن معه إلى آخره فهل عملي هذا صحيح يصلهم أجر الصدقة يصلهم أجر الصدقة لكن هؤلاء أخذوا فرصتهم في الحياة وأنت الآن نعم لحاجة إلى العمل فهذه الصدقة التي يشتريكون فيها معك لا تكون كالصدقة التي تستقل بها بنفسك مثل المال الذي يشترك فيه مجموعة الآن لو قلنا مثلاً هذا الماء لثلاثة هل يكون مثل لما يكون للإنسان بمفرده الجواب لا هذه الأرض اشترك فيها عشرة هل تكون كما لو كانت بمفرده الجواب لا فكذلك في العمل الصالح الصدقة يصل أجرها حديث سعد من عبادة إن أمي دلت نفسها ولم تتكلم وأظنها لو تكلمت تصدقت أفا أتصدق عنها قال نعم فيصل ذلك بلا إشكال لكن الإنسان هل إذا كل ما تصدق بصدق قال هذه عني وعن أولاد عمي وعن وزعها على مجموعة من الناس بهذه الطريقة يعني انفعل أجزاء وصح ولكن هل هذا هو الذي يتخره الإنسان لنفسه يقول إذا أخطأ رجل في الصلاة و السجود الركوع غير يقول ليش إذا أخطأ رجلا في الصلاة ما أدري إيش وهو مو وهو مسرع وأنه قال الأدعية كلها في السجود الركوع إذا أخطأ رجلا في الصلاة في كلمة ما هي واضحة ما أدري صاحب السؤال يقول ما رأيكم في الجوالات التي فيها الأذان مع وقت الأذان لا إشكال فيه إذا كان مع وقت الأذان وأما إذا كان الأذان أو قراءة القرآن تكون بمجرد الاتصال به فهذا نوع امتهان للقرآن وللأذان أو كان يستعمل ذلك استعمال المنبه يحطه على قرآن أو على أذان في غير وقت الصلاة فهذا امتهان لا يخلو من امتهان ولكن لو كان يقوم عليه يضعه منبها في وقت الصلاة فلا إشكال يقول هل يجوز قولنا في قياس الحديث من كان صيامه لله ورسوله فهل الصيام للرسول لا الصيام لا يكون صلى الله عليه وسلم لكن الهجرة تكون للرسول صلى الله عليه وسلم ينتقل لرسول الله ليتفقه في الدين ولنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف سميت هجرة الرجل لزواج هجرة كل هجرة هي الانتقال في معناها اللغوي نعم لكن ليست هجرة شرعية هل يحصل انتقاض الوضوء بمجرد النية أم لا بد من وجود ناقض؟ الوضوء لا بد من ناقض. بخلاف الصلاة. فلو أنه قطعها بقطع النية فإنها تنقطع صلاته تبطل. نعم لذلك اللي يقيم الإمام إذا قام الصلاة وأراد الإنسان أن يقطع صلاته ما يحتاج يقول السلام عليكم ورحمة الله وهو واقف. لا ينوي قطعها وخلاص ما يحتاج السلام. يقول أرجو التكرم بقبول رغبة بعض الطلاب في تحديد موعد آخر وثاني لدرس عمدة الأحكام في الأسبوع الواحد وذلك لأن بعض الحاضرين هم المعلمين الذين هم خارج المنطقة الشرقية ونريد أن نكمل الكتاب معك لذلك هذا يؤجل فيما بعد إن شاء الله ونحن نمشي إن شاء الله في أقل شيء نشرح ثلاثة حديث في المجلس الواحد وكما رأيتم الشرح ليس بكثير. وإن شاء الله أننا ننجز والإخوان لهم هدف في هذا الدرس وبعث الهمام وكذا وقد لا يناسب في البداية أن نكثر منه وإلا عندنا في المسجد نقرأ كل يوم نعم يقول في صلاة الاستخارة متى يقال الدعاء هل في السجود أم بعد التسليم وهل أرفع الأيدي وهل أذكر حاجتي مرتين يقول الدعاء الوارد ولا يقوله في السجود ولكن هل يقوله بعد التشهد؟ نعم أو يقوله بعد التسليم؟ دبر الصلاة ثرثا يراد به آخر الصلاة مما هو داخل فيها على التشهد وهو محل للدعاء، فهذا لعله أقرب هنا والإنسان لا يقدم حاجته إلى فتلا من صلاة فهو يناج رب فهو أقرب إلى الإجابة. ومن أهل العلم أن يقول بعد السلام والأمر في هذا سهل ولكن الملحظة الذي ذكرته ربما يرجح الأول لسيما أن إطلاق دبر الشيء ثارة يراد به ما هو جزء منه على ما هو جزء منه في آخره وثارة بما هو خارج عنه بعده كالأذكار تقال بعد في أدبار الصلوات الشيخ ابن تيمي رحمه الله إرى أنه يقول دعاء الاستخارة بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل التسليم يقول من يهاجر إلى بلد الكفار الذين يحاربون الله ورسوله هكذا فقط السؤال ما في شيء آخر على كل حال الإنسان إنما يهاجر إلى المكان الذي يقيم فيه دين الله تبارك وتعالى يقول إذا نمت وأنا نية القيام لصلاة الفجر ولم أستيقظ هل أؤجر إذا بدلت الأسباب نعم إذا بدلت الأسباب الصحيحة فلا مأس يؤجر الإنسان على نيته أما إذا فرط نام متأخر يقول بخصوص لخصوص إمامة وخطبة المرأة للجمعة استدل بقول لما أحمد في أن المرأة إذا كانت أعلم قوة في الصح ذلك, ذلك قوله إذا كانت كبيرة في السن فلها ذلك وذكروا حديث لأعلم صحيحة على كل حال أولا صلاتهم هذا اللي صلت فيهم امرأة يقولون هذا صلاتهم باطلة وصلاتها كذلك وعلى كل حال نحن لم يقف الأمر عند هذا بل اختلقوا قرآنا وأرادوا منا أن نعمل به وأن نتبعه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبعه لم يبقى شيء ما عادت حقوق المرأة أنها تقود السيارة وتعمل في صيدلية لا حتى يريد أنها تصل إلى الجمعة نعم ولا يقف الأمر عند هذا نعم حتى تكون هي الزوج نعم وهي كل شيء ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميل ميلا عظيمة الأمر لا يقف عند حد في استهزاء بالدين أكثر منها؟ هل يأثم الذي كانت هجرته إلى الدنيا سبق الكلام على هذا والذي يظهر والله أعلم أنه لا يأثم لكنه لا يؤجر على الهجرة فقد حصل المقصود بمباينة الكفار والالتحاق بالمسلمين لكنه لا يؤجر على هذا العمل والله أعلم هذا هو الأقرب يقول شخص نوى أن يجدد الوضوء أو أن يحدث حدثا أصغر ولم يفعل لا لا ليس عليه الإعادة يقول إذا حججت عن أخي وثوبت له الحجة وأنا قد حججت فهل إذا قبلت الحجة يرجع من ذنوبك يوم ولدته أمه الله أعلم رجل كان في البر احتلم وكان الجو باردا فتيمم وصلى علم أن الماء موجود ولكن بارد تخشي على نفسي الضرر لشدة البرد فلا فلا أشكال يقول من كان في البر ولم يعلم بأن الاستجمار يكون بثلاثة أحجار فلم يفعل بالاستجمار فماذا عليه ماذا عليه في مسألة طبعا أولا طبعا هذا جاهل والجهل يعفى في مسألة وهي هل يجب نعم أن تسبق الطهارة بالاستنجاء سواء كان بالحجارة أو بالماء أو لا يجب طيب مسألة مشهورة خلافية وبالتالي هل يصح الوضوء إذا كان قبل الاستنجاء أو الاستجمار مع أنه لا يستحل بذلك الصلاة لوجود المانع؟ الذي أظنه أقرب الله أعلم أن الوضوء صحيح لكنه قام به مانع يمنعه من الصلاة يمنعه من الصلاة واضح وإذا كان جاهلا فمثل هذا يعفع الله أعلم يقول هل هذا الحديث صحيح أم لا قراءة حديث يقال فيه يا علي لا تنم حتى تفعل خمسا وفيه أن تتصدق مئة دينار فإن لم تجد تصلي لا أدري يقول أرجو منك إعادة أجوبة من سأل أنه أحس بأنه نزل منه بول ثم ذهب للتأكد يبدو أن الأخ عنده سؤال إذا كان هو السائل وإذا كثرت الشكوك أيها الإخوان فالقاعدة الفقهية أنه لا يلتفت إليها لا يلتفت إليها إذا كثرت والقاعدة أيضا أن الشك في العبادة بعد الفراغ منها ملغى لا يعتبر نعم على كل حال الإنسان ما يروح يذهب يفتش وكذا خلاص ينضح ما وينتهي بأن ال... يعني أنا لا زالت أذني هذه إلى الآن توجعني من البالحه بسبب أحد الإخوان عنده وسوس في الطلاق وأتعبني جدا وأطال ونعيد نفس الكلام أعدته نحو عشر مرات نفس الكلام أشرحه له وأقول يكفي هذا يكفي هذا ويعيد السؤال بصيغة ثانية ثم يعيده بصيغة ثالثة نفس السؤال وفي كل مرة ثم لما انتهيت امتهيت وأنا جلسنا إلى التجر ثم اتصل بعدها 15 مكالمة تقريبا ولم أرد لأنه يعيد عليه نفس السؤال بعيد عليه نفس, علي نفس الجواب ما عندي غيره نعم وبعض الأخوان ما يكتفي بهذا بعضهم يأتي يتعنم مسافة سفر إذا ما رديت عليه من أجل أن يسمع منك الجواب مشكلة مشكلة وصلى العافية صلى العافية الإنسان يحتاج إلى فقه ويحتاج يحتاج إلى قوة إرادة لمعالجة هذا البلاء من الناس أخبرني أنه يؤذن المغرب وهو لم يصلي العصر يخرج ويدخل في الحمام ويبكي ومنهم من ترك الصلاة بسبب هذه الوساوس نفس القضية يقول السؤال الثاني بأنها نزل من هول ولا من صدر الثوب إلى أخليه ألا كل حل يقول ما هو مقدار النجاسة اليسير التي يعفى عنها مثل الغول والدم بالنسبة للباقي في أثر الاستجمار يعفى عنه نعم من أهل العلم قال أن الاستجمار يطهر كالماء وهذا يعني يحتاج إلى بحث وفي نظر فأنا كل حال يعفى عن يسير النجاسة مثل هذا الذي لكنه ليس معنى ذلك أن يتساهل الإنسان في غير ذلك المحل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الرجلين المعذبين ما أحدهما كان لا يستنزه من البوت على هذه الرواية منانا يصيبه من الرشاش البوت ومن أهل العلم يقول يسير جدا كرؤوس الإبر لا يكاد ينفك من أحد فأقول على كل حال ينبغل الإنسان يتحرز من دهدي أما الدم الذي أظنه أرجح والله أعلم أن الدم غير الخارج من السبيلين ولا المسفوح أنه طاهري فالله على هذا معروفة هل يجزء الغسل عن الوضوء؟ نعم إذا عمه الجسد بنية سال الشرعي مع المضمضه والاستنشاق والسنة أن يتوضّع نعم كما هو معروف صفة الغسل يأتي إن شاء الله يقول رجل تاجر إيش قال هناك يا زكاة رجل تاجر بمال فحصل هناك زكاة على الأرباح إذا كان ما مدري إيش في وقتها مدري إيش وهل على رأس المال زكاة وإذا كنت قد اقترضت مال لآخر فهل عليه زكاة والمال لازال عنده مال لازال عنده اقترضت مال لآخر اقترضت ما سلم لك إياه لا تجب فيه زكاة أصلا بلا إشكال الكلام فيما لو كان عندك تحت يدك تثمره وتتصرف وتتصرفيه هل تزكيه لا لا هذا ليه لكن السؤال الأول ما هو واضح تاجر بمال فحصل هناك زكاة على الأرباح تاجر بمال فحصل هناك زكاة ها؟ فهل هناك على زكاة على الأرباح نعم إنما في المال له حكم الأصل له حكم الأصل فينظر في هذا النوع من التجارة إن كان في أمور ثابتة عفوا إن كان في أمور لا تزكى أصولها كان يكون إنسان مثلا مثلاً كانت مساهمته في شركة كهرباء أو في شركة هاتف تقدم خدمات ما فيها ما فيها اللي هو عروض تجارة مثلا إنتاج نعم فمثل هذا لا يذكره سلمان وإنما يذكره إيش وإنما يذكر الأرض حض الله على بخلاف ما لو كانت مساهمته في أشياء مثل عروض تجارية، نعم، فعند إذن، هل يجب قراءة الساتيحة مرتين في الركعة الواحدة؟ لماذا؟ لماذا؟ نعم. آه. هذا السؤال الأخير. يقول من استنشق ثم ابتلع الماء، فهل هذا الاستنشاق يجزيه الحديث فيه فلينثر؟ وكثير من أهل العلم يقول الاستنثار لا يجب ولهذا ذكرت لكم من أدلتي لم أذكر الخلاف لكني أتيت به بطريقة نعم وكل الاحتمالات التي أذكرها هي في الواقع أقوال لأهل العلم لكن لألا ألخوش الأذهان فل... فمن أهل العلم من يستدل بالأمر بالانتثار على أن الاستنشاق لا يجب لأن الانتثار غير واجب نعم فعلى كل حال ما معنى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم وإسباغ الوضوح على المكاره ما معنى إسباغ الوضوح على المكاره يعني بشدة البرد أو حرارة الماء الشديدة والإسباغ هو أن يبلغ الماء إلى الأعضاء لا أن يزيد على ذلك وسيأتي الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه السؤال الثالث ما حكم أخذ ماء جديد للاستنشاق للاستنشاق هو الأصل أن يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بغرفة واحده للمضمضة والاستنشاق بيمينه ثم يستنثر بيده اليسرى ولكن لو أخذ غرفة فلاحظ بعض أهل العلم بأن ذلك أبلغ ومن هنا قالوا بأن ذلك أفضل قاله أئمة نعم قالوا أفضل إذا أخذ لكل واحد منهما غرفة قال بها أئمة كنّووي وجماعة ولكن هذه رسول الله هذه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أنه أكمل يقول السؤال الثالث ما حكم أخذ نعم ماء جديد للاستنشاق لأن الجمع بين المضمون استنشاق صعب عندي على كل حال إن فعل فذلك يحصل به المقصود ولكن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وافقته أكمل الله أعلم